بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله وهي آية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً وهي آية مفانة كما موضوع وهي درس الإله أتغى كونيش المهم وأوقات الصلاة المهم وإذن يكاة ذا صلاة لا تشغل إذن يكاة تشغل إذن يكاة كما الشرية من الغتاك أسمى الصلاة ميزان الإيمان الصلاة ليوميزاني الإيمان يعني اليوم كتاكو جي فيما إيمان تجي فيما كصالح تجي فيما نمنون وصالح وعلى حسب إيمان العبد ناكول إن غانانا كوانغش إيمان يمجى تكون صلاة ليوم صلاة كتفكوة ndele sala yako itakavukua jua hicho ndio kipimo cha imani yako watatimmu watakmulu na hivyo ndio imani itakavukitimia na itakavukamilika yani sala zikitimia zikikamilika zako imani yako pia yenye kutimia yenye kukamilika sala ikipungua imani yako pia yenye kukumbua na kukosa kukamilika ah yani hii ndo maana kuambia ndo mizan al-iman ومن ذلك نكتيك صلاة نكتيك صلاة أداءها نكوز الصلاة ذي الصلاة في أوقاتها المحددة كون ينكت ذا ذي الكيف من بعده وساعاتها المعينة نسأذك ذي التأديف فلان الفلان الفلان واضح لأنه كذى كذى فان ذي الصلاة Muzafanya kenyakatan Syariah Zilal Pima, waktu Hu apakah Hu? Kalau Allah Taala, sesama Taala, Inna Salatat Kanaat Al Muaminin Kitaban Mawqutan, iaitu, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, إنه وقت محدد، هل سالي وقت تكويري؟ لا، هذا خطأ طيب، ألو سالي موش وعاكاتي؟ أمي سالي، لكي أمي سالي؟ واضح، لكن أمي سالي كم الشريعين أبوتاك؟ أه؟ لا، لا، حاجة سالي كم الشريعين أبوتاك؟ أسباب شريعك ويك وقت وموش سيكون بيك فاني سالك وني وقتهوه، أه؟ ya kuambia ukifungikwa takwapo kufungika mwisho basi ni wakati huu asubuhi e wakati wa pili ni alwaqtu aladna waqtu wili wa mwisho ambao kwamba lao utaivangusha hifaradhi ndio inaweza kukubaliwa lakini sharia haikuambi chelewa ngojea mpaka ikifika mwisho wewe ndio ukaswali la bil aks bal hal an nabi sallallahu alayhi wasallam asenna لكن هو مش. الحقيقة صلي مش هوا كاتي. سلم صلى الله عليه وسلم أقسم صلاة المنافق. أنا كمان مؤمن غبيانين. أميتي وأنا أذان غبيانين. بقى وقت واتوك واضح. هو إيه بنتك أبو قوة إيمان يمشي. إيه بنتك أبو قوة إيمان يمشي. وفي صحيح مسلم. كتير كصحيح مسلم من حديث أبي فرع الله عفاري. رضي الله عنه قال, قال النبى صلى الله عليه وسلم Mpukia mtu msasala mkwamba misema Salli salis salata waktiha Salli salata li waktiha Salli sallata wakawakati waki Na wakati waki mbifu Indama yunada biha Findi inapuitiwa Inapuadhiniwa Hapo ndi wakti wakati Yani kukia dhiniwa Ah badai Kaka mpaka mwisho karibu na wakti Wando ه هو جساله وكتبه هو جساله كما النبوة كتب جساله واضح لبدأ هو ندروره لا حرج كما كنا ضرورة ما كفونجا مبكر وقته هو أصل ضرورة كشريه لا حرج إحنا كنا ضروريات مسكي أغان مسكي إقامة كنا نطلع من ليش شغلي حتى سنوينا لهنا و هو جساله كما شريه النبوة ومن ساله كما غير النبوة من المهم ساله صحيح wazi wa hivyo wewe umeswali kupitia maamuzi yako lakini sharia haijakuamulia hivyo imekuamulia baada aladhan isikia adhan na ndio sitemi sali hii ndio maamuzi ya sharia ilioamua wadukhulu alwaqti na kuingia kwa wakati wa sala shartu liujubi salah ni sharti ya kuwa wajibu ile sala وشرط لصحتها من يشرط فيها يكون صحيح لصلاة يعني لصلاة هي صحيح مبكر وقت أمينية فلا تجب الصلاة إلا بدخوله صلاة هي واجب مبكر وقتها كأو أمينية ثالثا ولا تصح إلا بدخوله إلا بصلاة هي صحيح مبكر وقتها كأو أمينية وهي أوقات عظيمة مباركة Nahizu hizo awqatu as kubwa ambazo zilionbarikiwa zenye baraka ja'at al-ishara ilaiha iza zakatu za sala nimekuja kushirihwa hizo zakati feema wadhi'a min kitabi Allah katika sehemu fulani kwenye Qur'an ndani ya Qur'an kuna isharaat kushirihwa hizo zakati za salat وجاءت مبينه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القوليه والفعليه ان هذه اوقات الصلاه مكوجه كني سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كمنه وسنه يا كيف تند كبينيشا هذه اوقات الصلاة ان ذك احاديث متوسل صلى الله عليه وسلم الظهر من كذا إلى كذا صلاة العصر من كذا إلى كذا اذا السنه قوليه نا كناء سنه فعليه هي من هي يصلي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 walipokea hizi تُومِي kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakaeneza kila karne jil baada ya jil wakaona salii nyakati zile wanamuona mtume sallallahu alaihi wasallam sasa akupa baadhi ya aya ambapo ndani zina ishara haiko wazi haiko sarehe lakini aya ishara ya sheria nyakati za sala hata kama haikutajwa fajr الله سبحانه وتعالى يقول اقيم الصلاة لدلوك الشمس اقيم الصلاة لدلوك الشمس اسماميشة صالة وقفلوك ويوه يعني زوال دلوك يعني زوال الشمس يوه لكي عند زوال هنا صالة وصالة بعد زوال الشمس ناوه لظهر نعزر زوت ازنكوية بعد الزوال سيو قبل زوال الشمس يوالي كيانزا كوپندوك ازوالي كوپندوك او توها كتكات لكيانقوكي وفند ومشاريخي ومغربي صلات الظر سنبا يميانزا نعصر فيه تكويا بعد الظهر واضح تو هيدون صالة تصليوه كنه دولوك الشمس يعني زوال الشمس إلى غسق الليل مباك كنه ظلما يوسيقو نزلوسيقو واضح ناوسيقو فيه نصلا ميلي صالة وسيقو وانزا بعد غروب الشمس يقول كذا ما نوسكو نهب تصلح المغرب نا بعد أيام تنصلي عشاء نيو تنصلي ووسكو ونحب كنا إشارة فيها صلاة ميل إلى غسق الليل كنا إشارة فيها صلاة ميل المغرب نعشاء وقرآن الفجر نالفاجيل واضح كشالله قسيف صانة قراءة قرآن الفجر ناستماع القرآن خلف الإمام في صلاة الفجر القسم إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهدها الملائكة، شهدها الملائكة موقماً إحبارون خاص لاستماع القراءة في صلاة الفجر خاصة في صلنيجين واضح أن هي نشافظ لصلاة الفجر، فضل لصلاة الفجر مقام ملاك ينزلون خاصة لاستماع القراءة في صلاة الفجر ولا يكون به في صلنيجين إلا صلاة الفجر. كوهي آية مشيرة يعني كاتزوتة تانو كإشارة كو مالي، كومبالي، كأروح. فيل فيل آينينغينه. الله سبحانه وتعالى سمع. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. عبّكوا إشارة وكاتوصل. تنبيه. وتكاسمك إيه الله سبحانه وتعالى. أمي تكسيكا نكيل عيد نكيل نقص حين تنصون فين لمنا بوينجي أوسيك وقت أوسيكك فيك مساء يعني الليل واضح حين تنصون يقصد صلاة المغرب صلاة المغرب والعشاء صلاة المغرب والعشاء هزي وصلي ومساءا iziswana bili usaliwa masaan wa meh yani usiku leila wahina tusbihun yani na subuhi pindi asubuhi namusbih Allah pia namusbih Allah yani kwa sala ukusali wa meh kusali na asubuhi kwa wa yani fajr nasubuhi kwa wa yakusudia salat al fajr kwa hivyo nyakati hizo ha izi ko niya takikana ni sifa bao kamba ahli al-iman wana msabbih Allah subhanahu wa ta'ala usiku na asubuhi yani kokuswali na ndani ya swala kuna tasbih na ndani ya swala kuna hukumtakasa Allah kwa tasbih wala alhamdu fis samawati wal ard na himdin zakiye yani kila sifan njema kila sanaa kila ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala fis samawati wal ard binguni na ardhi zote صفا وكمليفه من ذكيه الله سبحانه وتعالى وعشيا, وعشيا يعني na jioni na فيها wa jioni pia ni katika nyakataba kwamba Allahu takaswa kwa tasbih na sala na ushiyan akusudia salatu al-asr na ushiyan akusudia salatu al-asr ممكن جيه وقت الظهر يقال أظهر يعني دخل وقت الظهر وحين تظهرون نفين نكون جيه وقت الظهر وصل الظهر زت زي إشارة كنيشة نجكات زا صلا ثانو. قوي وكوني أعز من كوجا إشارة بالمرة إيه قام بالي بحيث مفسرينهم بينشأ هذي نجكات كوبجيزة. فذا تجى حديثه عن من السنة فعلية من السنة. فعليا كتنشأ كل جسمل سما وراو أبو داود والترمذي أمي بكي أبو داود الترمذي وأحمد أحمد رحمهم الله وغيرهم من حديث بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سما بتومي صلى الله عليه وسلم أما نجيب رجله عليه السلام القيويم وانجو الذي سلش إمام جبريل عليه السلام جبريل الكوى إمام ثم سأسأل الكوى مأموم أكم صليشك وكثير عند البيت مبالي الكعبة عند البيت مبالي الكعبة مرتين اللي صليش مرمبين مرتين اللي صليش مرمبين أكان ذاكو يصاب وقت موجة بعد موجة كانزنا ظهر ثم فصلى بيه الظهر akalisalisha suku ya kwanza suku ya kwanza alinisalisha Abu Hina hadzalati shams thindi tu jua nilipopinduka pande ya pili jua nilipopinduka alianza kunisalisisha Jibril Wakanat kana shiraq na alikuwa limepinduka urefu wa shiraq uzi wa kufunga kiatu wa bih yani baada az-zawal akangoja qadra ya uzi أو كفنجاكيات. أوزي هاوزي دي ها با. ورفواك ها. كائن وان يسم كده هو بعد الزوال. كلوكا كده هو تبع الزوال. ها بنواليanza كم صلاية صلاة الظهر. يعني كدر يا ورفوا شراء كل نع. كم بقى كفنجاكيات ها. كائن وينامانا هاي جا كلوكا سان. كده. ها بن نسقيا كونزا. وقت وكونزا ظهر دي هو. طيب. وصلنا بيا العصر. أكن صلاية صلاة العصر. حين كان ظل <سؤال> له مثله، فند الفكوى <سؤال> كفول شجوا كملingana كمتوشان. كفول كي كيتوشانا نكيل كيتو، وانيميشوا كتبوهر نوانزو كبيس كتاعصر. أول وقت العصر نحين سوى ظل، كفول كي كيتوشانا كيتو. ها بندوميشوا بور نمانزو عصر كبيس. لذلك ka sala hayao haina pakipambanuzi baina wakati wake ni hizi mbili dhuhur na asr na maghrib na isha aidha zile kamba nuzi ikimaliza hii aanza mwisho wa wakati wa hii ndio mwanzo wa wakati wa واضح yake wazi mwisho wa wakati wa dhuhur ndio mwanzo kabisa wa wakati wa صلاة العصر kwa hiyo hakuna gap mtasema ah Alim Salisha, kau ki boleh kita kapukut kilpet toshana nak cik. Yani, Enak, akhir waktu zohor Salisha asal ina mana hakuna kita banuz, wajah. Nah hatari untuk keleisha salat zohor mana ini fasilit. Kau kuna kita banuz kita juga lafu, ita ingi waktu maghine, mana bi al Maghrib, akan Salisha Maghrib, nah ini salat PK ambak kau mbak ini yang kati من موجة حين تشويش زوتين حين جوا لكزامة خلاص حين أفطر الصائل حين أفطر الصائل مغرب هكونا هيا ولا هيا مغرب يوتين جيه هابط وكاتي وانا قفطور وينيكو فونك وانا قفطور وينيكو فونك هابطن من صليصة صلاة المغرب وينيكو فونك وفطور وقت جان غربت الشمس جوا تقول قوة هنا معنى صلاة المغرب هذا هو وقته بس إذا غربت الشخص انتهى هنا صليو صلاة المغربيين هنا صليو صلاة المغرب نسكو ذو تبيرة للمصالحة المغرب هذي هذي ستكون هناك مصالحة هذي هو يقول قوة نشك المغرب هكونا وقت تبير نياه يومجا وخلاص واضح قوة وكشلوا ومشلوا نا ما ناكوين جوزا قصال المغرب في العشاء ناهيني تهذاري سانا واتوفا يتونج سان wenyewe salaat almaghrib wakati alisha maana vyaa b shafaq shafaq ziligibuo dakhala waqtu alisha wazihi wengine wachelewa wakachelewa wakija kusali tena gizaa hata mwingo ashapotea الأحمر alahmar ndio nihaya yake lidhalika utakuta mtume swallallahu alayhi wasallam alishalisha siku mbili na jibril wakati huo huwa mmoja tu kwenye salaat almaghrib kumaanisha kwamba بار على فو الصلاة واضح. لكنكوا كي تلوا سانا مباك ما ينغو من كونه أت كي بته كينجي منيجيزها يو نكان. أنا بدأ وقت منا كمويشوا شفاق ديو منزه صلاة العشاء. إذا صلا هذه نكيم بنو زيك تكاتر بنو أتكون وقت كده وبنجوجي لا. نيك مويشوا هي نمنزه ينعينه. تزوي ينغي وكي تلوا أو تقو أو يسولي المغرب. أول وقت العشاء نوصل المغرب. لا أو إن جينه رفوشة صالة أو قم بها مغرب نسلنا كريفوشة كريفوشة فيه نسلنا فيه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح هي حي حيا زكاني جماعة هذا وقت ضيق هذا وقت ضيق قصال صلاة طويل واضح وان ذاكنا مآفة أو أن تخالف السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا وقد تصلي في أول وقت العشاء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 ya ما ni kuupe bado kama hadithi ya rafa ibn khadij radhiyallahu anhu koebo tukisukimsoli sana tukimaliza ni giza tunakhalifu sunna tunakhalifu sunna kosa ma yasluh al-a'imma lazima yana intiba kwenye msali wasifanye salat al-maghrib kama salat al-fajr ma yasluh hada wazi haypendezi si sawa hiyo ni salat al-maghrib وصل بي العشاء. أنا كان يصليش صلاة العشاء حين غاب الشفق. منانا. ما يين قط وكريبو. ها ب membranes صليش عشاء. يا بو اللي بوريبو تما يين. إنما أنا دومان زو وقت العشاء. ده هين صلاة مشكانا. تكمل تقولي نخذاري صانة كوزي صلاة صلاك ما يزن بخزينة كي بمنوزي بينا ياكي أكاد تطلع. واضح طيب. بيني تما ما يين قل بوريبو أليم صليش نمش وسم وصلى بيلفجر نا كصال نميم الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم حين نبقو حرام مين كفونجا كولا ها ها بندولم صلاة صلاة الفجر مين كفونجا نحرام كل وقت يعني إمساك ينزلين يعني هني بعد السحور اذا طلع الفجر الفجر يكشفوا زليبات ها بوني حرام ونيك فونجا كولا. أوصي. سأسيقيم ونيك فونجا إذا كوني حرام كولا. ني حرام كولا عند طلوع الفجر الصالق. الفجر يكشفوا زليبات ها بوني إمساك يانز صاع. نهابوني بلف مصليش صلاة الفجر. نهابوا كنا جيزان كنا مانجاز. peace, peace. طيب. وهم الوقت أن سلم الله صلي الله عليه وسلم أول وقت hiyo ni siku ya kwanza sawa kisha mtume sasa aliyamesema fa lamma kana alghad ilipokuja kesha yani kesho yake siku ya pili akaja tena jimbili eh salla bi aldhuhra akamsalisha tena sala zile zile kwa wakati wa mwisho sasa mwisho mwisho kumwambia huu wakati huu mwisho wake ni hapa eh sasa wa salla bi almaghrib وصل ب المغرب حين أفر الصائم. بال بال. وقت أقول لأول يوم صلي شخص في أقوام ذا. كمان إيش المغربي حكنا حكنا وقتين فوبي كم صح؟ عصر زير. نروك عصر. إحنا مينزل... نذا نروك أن طيب طيب ذكره. فلما كان من الغد. Sila biar buhurnam. Pada ketika itu, mungkin kita tidak tahu. Masa itu, kita tidak tahu. Masa hapo, mubashara tidak wakati Masa itu, kita tidak tahu. Masa itu, kita tidak tahu. Masa itu, kita tidak tahu. Masa itu, kita tidak tahu. Masa itu, kita tidak tahu. Masa itu, kita tidak tahu. Masa itu, kita tidak tahu. wakati itu, kita tidak hapo nihi nyakati zafili zote hizo siku hizi hizi zaitwa awqatu dharura si awqatu za ikhtiyar kama naenda kuswali sahiho ah hizo hizo awqatu dharura siku kisongwa na dharura basi hapo ndo mwisho wa wakati swali waani dalika takuta annabi sallallahu alayhi wasallam baada ya jibril kumsanisha siku hizi mbili yeye alikiswali wakati gani aliche alikiswali nyakati za siku ya kwanza siku ya mwisho hata kikaa kingojea awal waqta ilikuwa hali yake ndio kwa nini kwa sababu wakati wa hii siku ya pili zilikuwa ni awqatu alhaja wa darura wazi hasa yakwambia basi mwisho ukishika na haja au darura nyakati za mwisho ni hizi kwa hivyo adhuri ni kivuli kitoshani kiwe sawa sawa hapo itakuwa ndio miangusha zuhuri mwisho wa wakati na mubashara ndio wakati ni kivuli kikiwa mara mbili kivuli kikiwa marambili mbili Al alaan yani kama kuna chiti kalamu hapa sawa so, kivuli kikitoshana size ya mara ya kwanza ndio mwisho wa katwa dhuhuru sio ipo makile kile kile kikeengezeka mpaka ikatoshana mara mbili eh hapo ni mwisho wa katwa nini asr jua walizama amaliko ah eh? liko na lipele kwa sababu baada kwa kivuli mara mbili wakatolobakia hapo mpaka jua kuzama ni wakati wa munafiqun swali ni wakati nani ahli nifaq lakini al-asr ikishika kifuli kikikao size yake kile kile kitu mara mbili kimetoshana mara mbili hapo ndo akhir mwisho alomsalisha jibril alissasi yani baada hapo baada hapo zaitwa miakati za dharura kama huna dharura na to kwa nyaiha ila nifas ha zarura bali atweza kusema ya ni alama ya nifas kwa sababu ndo ametwahirika sahiho imeleana aina na wakati zarura na dharura maanisha kama hizi wazi ni mtu amekuwa ana eghma sahiho afaka wazi amelala akishuka sahiho sahara hizi ni au kadharura pokeye hasa mtu kama yule kuswali nyakati Laki nampu muhkar, pilihan nahana darangkatan tu, kibulik misafir, jualik biar dapat fikiran dia mesti kau mandian, mandian. Liko jualik jazama, laki dia hendak kau fikir mandian, awak ni kuno, laki lepengua meyal, karibu lagi pangak uzama, rompok biar nak sali asar, tu si waktu sali, puni waktu waktu sali, ini darurat, fikir. salat, almunafiqin, nisalat وصلى بالمغرب اكنiswaliisha magharibi hina حين bilayle kama afta ya kwanza eh kama siku ya kwanza pindi anapofuthuru anayekufa yani jua tu likizama maghariba hakuna kungoja ngojaa jua likizama usalie na siku ya pili ni hivyo hiyo kwa sababu ni sala yenye kutoka kwa haraka kabisa ni sala yenye kuharakishwa si sala yenye kuhutwa بالعشاء kau ni salisha salat Isha, hingga setengah tengah malam, hingga setengah tengah malam. Iki bagi setengah tengah siang, iki bagi setengah tengah siang. Jelas. Jadi kau membagi setengah tengah siang mula, hampun ni salisha salat Isha. Jadi waktu berurut. Jelas. Abdullah bin Amr bin As. كونيشكم كون بصلاة العشاء، الصلية نص. ثم صلاة العشاء سهل الصلاية يعني اللي سما، قما نما. وصلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. إلى نصف الليل الأوسط. نصي كتكات يصيب، إنه سياقنا. إنه سيفك شبك يعني كنص ونص. عبندو آخر صلاة العشاء واضح. توشكي هي توشكي هي توشكي حديث عبد الله بن عمرو يسمى صلاه العشاء يملزكى usiku kifika nusu quishu he yanyesha usiku uwe malizika ikiwa bado thuluthia mwisho ya usiku karibu kutoka alfajiri sharai ah Ah, taa, kumbuka. Qaida ni vip. Naam. Tulisema qaida siku zote kauli ya mtume utangulizwa kuliko kitendo chake. Kwa sababu kitendo chake za kuna sababu kuchelewa. Matadiri. Lakini maneno yake ndio utangulizwa kuliko kitendo chake. Zikigongana vi hali mbili, hii ni kitendo chake, hii ni maneno yake, tutachukua maneno. وأيه؟ أنا كتير أشأك شنگلي وأنا احتمالات وعندلي شلوة وعندلي شقة وعندكون ضرورة وعندك وعندك أمور. لكن لما نحن كونا ته وعندك وعندك موجود أو موجود. كسبك كسبك. لذلك جمهور أهل العلم من رجحيش حديثين. قام بالصلاة والعشاء وسقى كفكانوس من إيش؟ كونا كم بكتار من الفجر. لا. إن كاول ضعيف. إن كاول ضعيف. فسبا بوزي كي قنعان كاول نكيتين لو. وتشانغولي زو كاول يمتوه مسالسلم كليكو. كسبب كسبب كسبب كسبب هو عندنا نخاص هو عندنا من جليون احتمالات زنجينة وصلى بي الفجر أكان صليش سكياتي لألفجير فأسفر وكاتكم مبنبوك أكان قوي يكو مبنبوك سكياتي للمصليش أكان قوي يكو مبنبوك وكاسفرار فسهو سي وقت الاختيار هو تكواجه وقت الاختيار وقت الاختيار عند غلس أو سير ظلمة الليل حين نكون حرام ونقوم كولا هني دا كتولي كيشة مباشرة لذلك أنا سألت بالجوا كم كان بين الصحوة والصلاة سمع قدر خمسين آية كتاب وجه كل دا كونا كصالي نكتب وجه كصما آية خمسين هنا ما أنا قم بنبغى أنا كوجيز بعدو واضح وريوايات كبيرة واضح لكننا لو صالي كني إسفرار صلاة, صلاة صحيح لكن سيبورا. سيبورا. السنة الصحيحة للفجير إصالي في أول الوقت بعده جيزة. بعده جيزة. ثم التفت إليه إشام توميا كان زنقوكيا إشام توميا سيما كما جبريل كان زنقوكا كان ينجليه فقال كان ينبيه يا محمد إذن توميا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك هو نوكاتب من نبي قبلك يكو huni wakati wa manabii kabla yako walwakati ma baina hazeni wakati na wakati wa swala ni baina usivuke nyakati hizi mbili stoke hapo wazi kwa hivyo wakati huu ndio ulikuwa ukiswali wewe manabii kuja ikatengenya kubaleza haya maelezo yokuja baada hii riwaya naktafi bihatha uqadra inshaallah Allahu ta'ala a'lam sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi